وأخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين نكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 إذ يُعَشِّيكم نُعَاسَ أَمَانَةً مِنَّهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَايِ مَا أَلِلِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ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 ذالك بانهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذانكم فذوقوه وان للمكفرين عذابا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 وليُبليَ المُؤمِنِينَ منهُ بلاءً حسناً إنَّ اللَّهَ سميعٌ عليمٌ ذالِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِدٌ كيدِ الكافرين إنَّ تَستَفْتَحُ فَقَدْ جَاءَكُمُ الفَتْحُ وَإِنْ تَنتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُ نَعُودُ وَلَنْ تُنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئَةً